إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعِيًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 يا ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي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 مِهِ كَيْ تَقْرَعِينُهَا وَلَا تَحْزَنَ و لِتَعْلَمَ و لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَى أَفِينَهُ حُكْمَ و عِلْمَ و الْمُحْسِنِينَ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 ما أزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء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 أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشبط عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 لا نست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى سائني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 لا اصبحت من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يكون وجنوده من في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صدروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين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 كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين الذين كنتم تزعمون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 Qul, are you, if Allah made you a night a day of the day of the day of the day who is God without Allah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 فِئَتَيْن يَنصُرُهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ